بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فان اتقى الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد هذه المحاضره الاخيره والتي راى الاخوان ان تكون بعنوان الامن وثبلي المحافظه عليه هو موضوع في غايه الاهميه لان المحافظه على على امن الاوطان هذا من الاسباب المساعده على عباده الله جل وعلا وان الناس لا استطيعون ان يعبدوا ربهم جل وعلا في الهرج والمرض هو البتل والنصوص الشرعيه التي وردت في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنه نبينا عليه الصلاه والسلام وهي نصوص تطرى اي كثيره حسمت هذه الماده واوضحتها ووضوحا لا انتباس فيه ولا اشكال وان المسلم الحق هو مصدر الامن على غرار ما يفهم الغربيون أو الذين لا يريدون أن يفهموا وعلماؤنا رحمهم الله والمقتصون حين يريدون أن يعرفوا الأمن هو لغة ضد الخوف يقول الأمن ضد الخوف والخوف والخوف مما يشوش الأعضاء ويشوش الأفكار لهذا جاءت الشريعة المحمدية على رفع كل ما يشوش العبد وإزالة كل ما يشوش على العبد إذا أراد أن يعبد ربه أو أن يبني الناس امته ولهذا انا اطرح عليكم تعريفا للامن هناك كثير من الناس لو تقول له يعني ما هو الامن سيعرف التعريف النحوي الامن ضد الخوف الامن ضد الخوف ولكن التعريف الاصطلاحي التعريف الذي اصطلح عليه العلماء اصطلح عليه المتخصصون يقولون الامن هو نتاج محصله مجموعه من الاجراءات التربويه والوقائيه والعقابيه ثلاث ارض في القصول الامن عند المسلمين عند العلماء هو نتاج محصله مجموعة من الإجراءات التربوية والوقائية والعقابية تتخذها الدولة لصيامة الوطن والسكتابه داخليا وخارجيا انطلاقا من المبادئ التي تدين بها الأمة تدينوا لا تدينوا بضمنه بالفتح تدين ان تدين من الاجاده انطلاقا من المبادئ التي تدين بها الامه صح ولا تتعارض او تتناقض مع المقاصد والمصالح الاعتباره وعيد الامن عند المسلمين هي نتاج محصلة مجموعة من الاجراءات التربويه والاقابيه والوقائيه والعقابيه على الترتيب تربوي وقائي عقابي بعض البيارات الاجتماعيه ينطلقون في تعريف الامن من المحطه العقابيه فقط من المحصله العقابيه وهذا خلل يعني واضح وبعضهم ينطلق بس من الوقائيه ثم العقابيه والاكمل الانطلاق من الاجراءات التربويه هي انطلاقا من ترويد السلوك والافعال ثم الوقايه ثم العقائد تتخذها الدوله لضيابه الوطن واستقابه داخليا وخارجيا ولكن من اي المنطلقات هذا الامن من اين يستمد هذه القوه انطلاقا من المبادئ التي تدين بها الامه يعني الامن في الديار الاسلاميه يختلف عن الامن في امريكا لان الامريكا انطلق في في ضبط الامن انطلاقا من المبادئ التي عليها التي عليها الامر فيون وان يرون عندهم موسوعه امنيه فانطلق من التنمود او من الانجيل نقول من التنمود من المشنه والمجنه من كتابين المشنه والمجنه 그런 فكذلك الا بعض الدول التي كانت ضحيه للاستعمار فصار الثار نبدا ماخوض باعتبار القوه يعني قوه الدوله المحتله هي التي تركت المبادئ وهذه النظريه اقول هذه النظريه هي غائبه عن اذهان بعض الناس فلما يأتي انسان الى اجراء امني نبحث هل هذا الاجراء الامني من اين التمد هل التمد من باب من مبادئ الامه من اعرافها من دينها او لهذا نرى في بعض الدول الاسلاميه في المطار ان المراه تفتشها المراه لماذا لانها الاجراء امني مستمد من مبادئ الاسلام اذا كانت المراه متنقبه ولا تريد ان يرى وجهها والجهاد تريد ان تتخبد اجراء امني لكن من مبادئ الاسلام قلت هنا في المراه تاخذ جوازها تتحقق وترجع وتقول لكم خلاص اروح وليس من مبدا قد يصح في امريكا او في بريطانيا لكن ما يصح بالجزائر او في بلاد اسلاميه ان يقولوا بدور للمراه شيء اللي قام يشوفك انا بعينيه حتى ولو كان جائزا الزوج قد يصاب في منا يعني من الغضب اتبيان ان هذه هذه هذا الاجراء الامني لا بد ان انطلاقا من المبادئ قلنا لو طلبها امريكي لهذا لما جاءت في البيومتريه نقول الى امريكا يدرك هذا ما عندي اشكال لان الامن هم ينطلق من, من مبادئ او لماذا اعيق امني على امن غيري يعني معناه انا ما عنديش شخصيه وماني الحريه وهذا قلد فباتباع ريت ان تكتب الاذ للمواطن انطلاقا من مبادئ أن الامن الامريكي انا مش معقول لان لا بد ان نفهم بهذه الموسوعه مفهومه من مبادئنا لو جئنا ما في قمه صحراويه عايش في التر والغبار ومعنا لا كهرباء ولا كل لك ستكون لنا موسعه امنيه منطلقه من الغبار والتر والخيمه ونرغب ان تاثينا موسوعة من يجي من القمر بإحفظات أرقى الحضارة لأنها لا تتلأم ولا تتلأم ولا تتأقلم مع هذه الحضيرة أو مع هذا المجتمع لأن الموسوعة لا بد أن تكون متجانسة مع من تطبق عليه وإلا ما يسموها الرثم عدم التجانس الرثم فإذا أراد الإنسان أن يزرع فيها لا بد أن يتجانس الجسم الغالي مع الجسد وإلا رفراه الجسد وهذا هنا تقع الانتشافة التي سببها الرصم عدم التجانب يعني يقول لك الناس ما تحترم في القانون هل يسألني هل هناك تجانب؟ إما الخلل في الموسوعة أو إما الخلل في الشر لم ننطلق من الإجراءات التربوية يعني ما يوجد تربية انطلقها بس من النقطة ثانية أو ثالثة ثم نقف نقف الاتهامات دون أن نبحث عن الحلول هذا يعني لا يقوله الباحث مقتص في علم الاجتماع أو باحث يريد أن يعني يرفع مستوى الأمة إلى ما هو أطلح إذا هذا التعريف مهم جدا يا إخواني مرات نسأل أقول له كبار قال ما هو الأب؟ ما هو الأب؟ يعني يذكرني بايمان ايمان في الاسراء والمعراج جيدا بالضبط الا اسراء والمعراج جيدا بالضبط بدا اذا الرطب يشرح في سوره ملك واط الاثراء نعمله يبدا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا سبحانه سبحانه وحبي وحدي واللي متعقب ليلها هي ليلك من النيل الاقصى والنيل الاقصى من المثل من النيل الحرام من النيل الحرام النيل الاقصى والنيل الاقصى ورايح يعني ما ابغى شيء ف ان كما يقول الشاعر وبعد الجهدين وعناء فترى الماء بالله فاذا هذا التعريف اريد ان يحفظ وان يضرب الامن هو نتاج محصلة مجموعة من الإجراءات السربوية والوقائية والعقابية التي تستخدها الدولة لصيانة الوطن واستفاده داخليا وخارجيا انطلاقا من المبادئ التي تدين بها الدولة أو الأمة ولا تتعارف أو تتناقف مع المقاطب والمصالح المعتبراء هذا هذا هو التعريف المنضبط للموسوعه الامنيه حتى اذا يعني روعيه هذه الموسوعه يعني وصلنا الى شيء من التجانس بين المسلمين طيب اليوم باذن الله تبارك وتعالى الموضوع يعني طويل جدا لاقصد منه فصلين اثنين ناخذ ونفقد الاركان التي تحقق الامن وناخذ ان شاء الله تعالى على بعض الاركان التي تسلب الامن يعني كيف نحقق الامن في الاوضاع كيف نثبت او نثبت الاركان لتحقيق الامن في الاوضاع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم آمنا في ثرفه معافه في جسده عنده قوت يومه كانما حيزت اليه الدنيا بحذافيرها هذا اقصد يعني اذا اصبح المرء في بلديه آمنا في ثرفه في, في ماله في في اولاده في متاعه ومعافى في جسدي غير مكتر عنده وقوت يومه لك انما حيزته الدنيا بحداثها هذا من هذا المنطلق على الانسان ان يمر هل هذه الصوره الوجوده في حياتي بحيث يحمد الله جل وعلا وينميها من الصورة أو أنها غائبة بذلك ضعف أركان الأمن غائبة فيصع إلى إيجاب ما يجعله آمناً في ثربه معافاً في جسده فلهذا يقول بعض الحكمات يقولون نعمتان مجهودتان زجنئاً يعني قبل من يكبر بها الامن في الارقان والصحه في الابدان وهذا حسن النعمه لا يشعر به من مرضه الا عند الغياب فاذا جاء الخوف وجاءت الفتن صار هذا العب يشتاق ويتوق الى الساعات ولا اقول الى الايام التي كان فيها امنا في على تربه فكذالهم في حقل البدل يجري يجول يطلع ينزل لا يعرف قيمه لحقل البدل حتى اذا اصيب بواعكه او مرض فانه يحل الى ايام الصحه اللي لما كنت صحه ولكن لا يعرف قيمه الصحه ولكن لما كان صحته ما اعطاها تنكم من قيمه و بل غبن نفسه بحيث لم يصفد لم يدرك حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغضون فيهما كثير من الناس الصحه والبلاء هو ركن الذي يراه المسلمون يحقق الأمن دائماً أنا أتكلم انطلاق من التحقيق كذلك التاريخي أول ركم هو أن يظهر في بلاد المسلمين توحيد الله جل وعلا ظهور جلية أي التوحيد في الأرض سبب عظيم لانتشار الأمن في ربوع الأمة اخذوا الى اضطراب الافكار والمناهج ووقعت الشركيات والبدع فهذا كولا وشرعا كولا ان المعاصي والشرك لها اثار على الاكوان شاء الانسان او ابى سنع او لم يقتل الذنوب واكبر ذنب هو الشرك بالله ومن البدع والمعاصي هذه لها اعراض على الاكوان كونا ولها اثر شرعي نعطيكم مثالا واحدا الحجر الاسود يقول النبي عليه الصلاه والسلام إن الحجر الأسود حجر من الجنة لونه أبيض كالسلج سودته قفايا بني أدن يعني لما كانوا يتمسحون عليه تغير لونه من الضياض إلى السواد إذن فيه تغيير طيب وهذا التغيير الذي يقع كونا ويقع في امه الاسلام يهز امنها او يصيبه بشيء من الاضطراب او ما يسمى بالاختلال الفكري لابد ان نعيد الناس الى الاصل كان الناس امه واحده اي على التوكيد كما قال عبد الله بن عبد الله اي الامه الواحده التي لا يعتريها الخلاف هي الامه التي اجتمعت على توحيد الله جل وعلا وهذا المبدا الى الان الاوروبيون مثل قطب امريكا يريدون ان يعودوا الى الانجيل ليجلبوا الاوطان من الجرائم الجرائم التي هي منتشره في دول الغرب يقولون ان تعقبهم في كل ثانيه جريمه قتل في امريكا ما كل دقيقه موت واحد ثانيه يموت واحد في شيكاغو ثانيه يموت واحد في نيويورك المهم الامن هناك امل لو ظاهر ولكن عند الباطن عند التجزئه بالكليه يرى الناس امل لكن عند التجزئه يموت كل امرئ في في ثانيه قالوا الحل ان نعود الى الانجيل لهذا حكومه الجمهوريون يريدون ان يعالجوا الامل عن طريق النظريات الانجيليه قالوا لابد أن نعود للإنجيل ما يسمى خياء الإيمان في أنفس الناس حتى يكفى الناس عن قتل بعضهم البعض يسمونه بالإنجليين وبعضهم لما عجب اعتذر تراهم غالبا الإنجليون هذين يعيشون خارج المدن خارج المدن لفضون الحضارة طيب في ديننا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن وجاء في السنة أن التوحيد الخالق هو الذي يجعل ركائد الأمن تهدو وتتقل لما خوف المشركون نبي الله إبراهيم خوفوه حين لهاهم عن الشرك فرد خوفهم بأنهم هم أحقوا بالخوف وليس من أتى بالتوحيد قال وكيف أقافوا ما أشركت ولا تقافون أن لكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون في ايه في كتاب الله جل وعلا فاي الفريقين احق بالام ان كنتم تعلمون يا من عنده العلم من احق بالام الذي وحد الله جل وعلا ام الذي وغارق في الشرك الى يفوقته ف اعيد الايه وكيف اخاف ما اشركت ولا تخافون انكم اشركتم بالله مالا ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون وقال الله جل وعلا في ايه اخرى الذين امنوا ولم يلبثوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مرتدون <تصفيق> الذين امنوا بالله جل وعلا ربكم بالنبي عليه الصلاه والسلام رسولا ولم يلبث ايمانهم بظلم اي لم يخلطوا التوحيد بالشرك الظلم هنا هو الشرك كما قال الله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ظلم عظيم الذين امنوا ولم يلبث ايمانهم بظلم اولئك لهم الغنم اولئك لهم الامن وهم مهتدون هذه ايه فدير الواضح ان المسلمين الذين امنوا بالله جل وعلا وبالنبي عليه الصلاه والسلام ثم لم يلبث ايمانه بظلم لان الامن اخذ من اي مبادئ من مبادئ الامه من دين الامه التي تدين بها الامه هل الامه الجزائريه تدين بالشرك الجواب لا بما لدى ذلك بالتوحيد لله جل وعلا بالإيمان بالله جل وعلا من مبادئ الإسلام في ديارنا أننا أمة تؤمن بالله جل وعلا فإذا تحقق الإيمان بالله جل وعلا وانتشر في الجزائر ينتشر معه ماذا الأمر فإذا ألبث أو أخرق المسلمون في الجزائر هذا الايمان الذي منه تميد الامس اخلطوا لماذا بالشرك كلما اخلطوا ايمانهم بالشرك كلما قل امنه الذين امنوا هذا القران بيقتطع عليه لاقش في القران يقول لذا ومن احسن من الله قيل ذا ومن احسن من الله حديثا لا استقبل من الله جل وعلا وربنا يقول و الذين امنوا الجزائري المؤمنون بالله جل وعلا ولم يلبث ايمانهم هذا الايمان الذي منهم سميت الامل بشرك هؤلاء هم الذين قالوا في حقير لهم الامل وهم مهتدون اي لهم الامل واذا جاءتهم مشاكل فمس أمنهم عندهم الهداية والحلول لحلها وليس كحال بعض الناس بمجرد ما تقع رفكة صغيرة تراه يختار تختار عن الأمور لا يعرف رأسها من أساسها أمن وهداية اسمنا هداية أي بطيرة مستقبلية تؤهله وتساعده على الى اي قضيه تصيب القضيه الامنيه التي هي مستمده من عقيده هذا المؤمن وهنا تاتي حمايه الله بالله وعلى حمايه الله تاتي اذا تحقق هذا فحمايه الله من جانب والعبد يستمد ايمانه من عقيدته وامنه من عقيدته فيستنم الايمان والامن فبالله عليكم اي امتي ارقم هذه لامه لهذا يقول الشاعر صدق من قال وقال يا الله اغنت عن مضاعفه من الدروع وعن عالم من الحطم يعني اذا جاءت حقيقه الله ما بدايه ديال الانتباه وما بدايه اخذ الرؤوس فوق فوق قراطه الجبل حتى تلتقي شظانات وقايه الله اغنى عن مضاعفه من الدروع وعن عان من الاطقم وهذا كل يعيدنا الى التعريف ما هو ما, ما هو الامر مجموعه من الاجراءات التربويه الوقائيه الاقاميه تكون ادو تعرف الامر تاخذها الجوله من اين من اين تاخذ هذه المجموعه تاخذها من مبادئ الامه ولا تكون متعارضه مع ماذا لا التعريف التعريف اللي عندنا لقيناه ما تجيب لي تعريف اخر تحكم في مضرافه لا تتعارض مع ما ما مع مصالح مع مصالح الدين والمقاصد يحب يدير مجموعه امنيه للدوله لهذا نقول المجموعه الامنيه في الجزائر تختلف عن المجموعه الامنيه في استراليا لان لان المجموعه الامنيه عندنا مستقاه من مبادئ افلام امريكا ما ادري من اين مستقاه او في استراليا من الانجيل من الثورات من نظريه كتبها رجل عنده مفكر قيلسوت او من كتب راند او من كتب دروي او فاذي من اين اخذ النظريات فالموسوعه الامنيه تلائمه وموسوعتنا لامن ماذا تلائم ونكر قرات الكلام في حق من جاءه اخرا حتى يربط بين ما نقول بين ما قلنا من قبل اذا لقيه الله اغنى المباعات من الدروع عن عالم من الأطم وقال الآخر وإذا العناية لاحظت كعجونها نمت فالمخاوف كلهن أمان فالمخاوف كلهن أمان. لماذا؟ لأن عناية الله جل وعلا تتتخل لما يتحقق مال التوحيد في الأرض ويلت في الشرك ويأت يكون مجتمع باذن الله جل وعلا من اقل المجتمعات ولا يقول احد يعني هناك مجتمعات ارقى من المجتمع قله الراشدين الذي كان فيه الامن من يعني امنا مثاليا حتى ان السلطان الحاكم اللي قلت اقتشد رم على بلده بوحد كما كان يفعل من امر من الخطاط لان الموسوعه الامنيه مبنيه على الاصول الثلاثه تربيه وقايع رقاب يربي يعطيه للبقاية حتى لا يقع في الخطأ وإذا وقع في الخطأ العقاب موجود والعقاب يأخذ منه أمران زجر وجبر يزجر يزجره ويجبر النقط الذي تسبب فيه بسبب جرمه أو جنحته هذه هي نظرة المسلمين للأمن وأخذت إمام أحمد في مسنده من طريق موسى بن علي قال سمعت ابي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدرون من المؤمن احنا نثب نقول المؤمن من امن بالله ورسله وملائكته وكتبه ورسله طيب هذا جيد هي اثبت باركان الايمان ولكن كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب اخر قال النبي فأتدرون ما تدرون من المؤمن ودائما اذا سال النبي سؤالا وقد يكون عند الناس من البديهيات يدركون انه اراد جوابا اخر غير البديهي والا لم سال قالوا الله ورسوله اعلم معنى بامكن من يقول للمؤمن متى من آمن بالله ولا لا ولا نقول ان الصحابه لا يعرفون اركان الايمان فلم يسأل معناه يريد جواب غير الجواب البديهي معروف قال الله ورسوله عن قاذ من امنه المؤمنون على انفسه وامواله الحمد لله وهذا الجواب ما كان على البديهة اذا من المؤمن المؤمن من امنه المؤمنون على انفسه وامواله طيب الذي يسرق يعتدي يقتل نقول ان ايمانه ناقص ما قصدمون يعني لا كنا بالمذين عليه انه كافر يا دوب وانما نقول لا لان مرتبه الكبيره مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته فهو ايمان هناك ماذا على الامه ان حد تقلل من السرقه وتقلل من القتل عليها ان تقوي ايمانه كلما قوي ايمان هذا المسلم المواطن كلما سلم منه المسلمون سلمت اموالهم وسلمت انفسهم قبل ان نلجا الى العقاب والحبس والمنع بحيث يكف شره عن الغير يعني الحبس هو عدل الانسان يسمونه علاج وقائي والحبس وقائي هذا علاج عقابي ومدموع علاج وقائي مسلمه هو علاج عقابي الريد بالحبس من باب ان يكف القاضي شره عن المسلمين ونقول نعم ولكن حبسه وكفه شره يحتاج الى عمليه اخرى عمليه تربويه بان نروضه ونربيه بحيث اذا عاد الى المجتمع من جديد منقوش تي تي تي تي تي كما رقم واللي تي يعني كما تقل كما خرج لا حتى إذا عاد إلى المجتمع دخل السجل عنده خمسة بالمئة من الإيمان خرجاء عنده خمسة وربعين بالمئة من الإيمان أقل, أقل شيء كان يقتل أن يقتل بقي مبسلة بالسريطة يدخل يخرج أن طلعه سبعين ولميت رقشة فيندمج المجتمع ويعيش عيشة طيبة ينجب أولادا ويبني بيتا ويثبت اسمه في الامه ويدر له بتاريخ من من اهداف عماره الارض ماهوش يعني شجره لا تثمر هذا مبدا بذلك من المؤمن من امنه المؤمنون على انفسهم واموالهم و وهذا الايمان الذي ننادي به ليس ايمانا ايمان الثلاثي فهو ايمان المناطق ايمان علماء الكلام ولا قل الحقيقه حتى يتحدد الايمان الذي ينادي به الاشاعره لا يكتفي بالامل للاوقات وانما الايمان الذي ننادي به والايمان الذي كان عليه الاوائل حبيب الطيب شيخنا معليش كنحبوا نتحاوروا ماذا برانا في بيت الشباب والشباب حاضر واجب الحوار الاخ ها لا خذوا نعطي كلمه معنا منك تسمع معنا انت كاينه في ذاهات الديناش ديال الحيه كباوا ايمانك الله القطر هذا الايمان على من ما حمش على القطر الشيخ احمد اناص احمد قلت او جانا هاي. طيب طيب نقول الايمان الذي كانوا عليه ليس ايمان السلف بل ايمان الخوارج ايمان الفرق الضاله وايمان الفرق الضاله لا يحكم بالدماء ولا يحكم الاموال بل يبيحها لا نريد ايمان الخوارج ايمان التكفيريين ايمان الهجره والتكفير لا نريد هذا الايمان انما نريد ايمان السلف الذي كان عليه السلف كان عليه الصحابه اولا كان علي لائمه ابو امام مالك واحمد الشافعي كان عليه الخطاب هذا الذي نريده ان نقف عليه لا نريد ايمان الذي كان عليه احزاب الاسلاميه لاننا ادركنا حين نظرناهم انهم ليسوا على منهج السلف بل على منهج الخوارج لجاء من افغانستان ومن جاء من ز... يعني ايمان ملوث لا يعني الإيمان متعطش إلى سفك الزماء لأنه مبني على الأمر بالمعروف النهى المنكر الذي معناه الخروج ومعناه إباحة دماء المسلمين بأدنى الشبه ما هو هذا الإيمان الذي نريده حتى نكون على لأنه أنا أطرح وفي نفس الوقت أنفي شبه إذن ما هو الإيمان هو إيمان السلب لهذا قرى الله جل وعلا فإن آمنوا 21 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به افتضاحوا فقد اهتدوا وإن وإن تولوا فإنهم في شقاق فسييد فيكهم الله وهو السميع العليم خاطب الله جل وعلا النصارى واليهود قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به والمراد به الصحابه فان امن الناس كما امن الصحابه فقد اهتدوا اولئك لهم الامن وهم مهتدون وانت ولوا عن هذا الايمان الذي عليه الصحابه وتبنوا ايمان الخوارج بمن المعتزله ايمان الاشاعره بمن القدريه ايمان الذين التكفيريين فان ما هم في شطاط في اختلاف وتنافر وتضارب سيسقيكهم الله ترقب لا تبالي بهم ولا تبالي بايماني وهو السميع العليم اذا الايمان الذي يحقق الامن في الاوطان هو ايمان من ايمان السلف ما يقول لي يجيني واحد بيقول لي على الناس ان يؤمنوا بالله وعلى ايمان ايمان على ايمان ايمن الظهري وده ولا؟, ولا ايمان بالادن ولا اي ايمان بالذين اذا دريت ايمان السلف حياك أما تعطيني كلام مطاف مجمل ثم بعد الناس هذا يأخذ إيمان فلان كيف آمن أو يأخذ هذا كيف آمن هذا هو الشقاق يحدث الأمة الشقاق يعني المئات الآلاف من النظرية الإيمانية واحد يرى أن ما أدري أن الإيمان بالله يكون بالنظر واحد يقول, يقول بالشك واحد يقول بكذا واحد يقول لا بد حتى تؤمن بالله تؤمن انه غير موجود ثم تبحث عنه فاذا وجدته وامنت به والا ابقى تبحث تبحث كالتنقيب عن البترول تنقيب عن الله منهج التنقيب عن الله اذا وجدت امن به واذا ما وجدته تبقى تحوس لا تصلي ولا تصوم حتى تصيبه هذه نظريه موجوده كتبها الثلاثي ولا الثلاثي الاسلامي ولكن الايمان الذي عندنا هو ايمان الفطره فطره الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لمن الله ذلك الدين القيم الدين القيم اللي عنده قيمه هو الذي ينطلق من الفطره وليس من النظر ولا من التنخيف ولا من الشك طيب الايمان هذا اين يدعو دعنا ابنى الامه في الجزائر وطيب الشهونه في مول ايمان هذا يباع في الصيدليات وينقلو شوف كاش واحد يجيب لنا من ام포ته لنا من من الصين ها ايمان غادي ايمان لوكال ولا ايمان الفورطاش ها هذا ايمان يجي دو 3 سنين اولا في كتاب الله جل وعلا في سنه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام والذين هم اضر بالكتاب والسنه هم علماء السنه العلماء الذين على سنه النبي عليه الصلاه والسلام لانهم هم الذين شهد الله جل وعلا لهم بالدرايه شهد الله انه لا اله الا الله اي شهد الرسول والملائكه يشهدون واولوا العلم يشهدوا اي انت تحتاج الى من يشهد ان الله انه لا اله الا الله شهيدا الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العظيم الحكيم اذا يفرح عامه ويفرح المسلم وتبحث الدوله عن العلماء توفر لهم المناخ المناسب والأجواء المناسبة ليربوا الناس تربية إيمانية تولد لهم الأمن إيمانا صحيحا مستقار من مبادئ هذا الدين من أصول هذا الدين حتى لا يقع التصاظر نظرية إسلامية لو يعنى بها ولو ينظر فيها من بيده الحل والعقد لا أنتج مسوعة المسوعة امنيه عديمه النظير ولهذا هذا هذا الطرح الذي اطرحه هو عباره عن كتاب كبير موسوعه سميته بالموسوعه الامنيه في شمال افريقيا يعني موسوعه امنيه تعيد شمال افريقيا امنها وعن موسوعه امنيه يعني تقدم الى اجزاء قد تصل الى 2000 صفحه ف دراسه منهجيه على نظره اسلاميه كذلك ننظر في الموسوعة الأمنية لمكتلث الدول نقارب وننظر في كتاب ربنا وسنة النبيين وآفار الثالث والعهد المسكي العهد المدني خلافة الأموية العباسية ما حدث من شقاع الدول الإسلامية الفاطيمية المهم ونقرر بموسوعة نيش أمنية تطرح يقرأوا المسلمون هذا يقرر يحدث لنا المبدأ الاول هي التربيه يعني مع ذلك يعني نوفر الاصل الاول ان الموسوعه الامنيه تبدا بماذا ب اجراءات تربويه طيب هلونا نذكر بعض النصوص من السنه النبويه تبين ان ان التوحيد هو الذي يذهب الخوف ما هو دعاء الكرب دعاء الكرب والخوف <تصفيق> ما هو فجاء في البقاء ومسلم من حديث عبد الله من عباس أن النبي كان يقول دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا الدعاء ماذا فيه توحيد فدل أن دعاء الكرب دعاء القوف هو توحيد فالدعاء الذي يذهب القوف هو الدعاء الذي يحمل بين أحرفه أحرف التوحيد لا إلهة إلا الله العظيم الحليف لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم والحليف الصحيحين ظلون لما كان في بطن الحوت وش قال يا تجي عمت القادر وش قال قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت لجاء الى التوحيد فما دنى طين هذا انه حين يقع الخوف وحين يقع الكرب يثني الاصل وهو التوحيد يلجأ الى التوحيد ان يلجأ الى الله باستثمار التوحيد يلجأ إلى الله باستثمار التوحيد الذي رباه عليه العلماء فيذهب التوحيد عنه الكرس والخوف والحزن والحزن أنداء يسكن هذا الإنسان ويطمئن ويخبث بخلاف الذي ما عندهش هذا الأصل ماذا يفعل؟ قد يذهب يميناً أو بما ان قد يضطر قد يفعل من افعال ما هي مناقضه لبيده قد يقع فيما هو محرض يعني يفر من المطر فياتي تحت الميزاب ابو ثول الميزاب وقصد فعل ما هكذا هرب مشدد هرب, مش هرب مش تحت من الشتوجه تحت الطرمه يتفر من الميزاب فاتى فر من المطر فجاء تحت الميزاب طيب النبي عليه الصلاه كان يعلم حتى النساء فقد الاصل الام اسماء بنت اميس قالت ان علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن عند الكرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا هذا الحديث صحيح فروه الامام ابو داود وغيره وهو حديث صحيح قد علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات اقول اقول اقولهن عند الكرب عند الخوف ما ما هو الذي يضاد الامن خوف عند الخوف ان انك امن غافل فكيف استجلب الامن الله تقط تقول الله الله ربي لا اشرك به شيئا طيب وصرد الإمام محمد من طريق جعفر بن نيمون قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر أنه قال لأبيه يا أبث أسمعك تدعو كل غدا بدعا اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بطري لا إله إلا أن يقسمها بماذا بالتوحيد قال تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي وتقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت تعيدها حين تصبح ثلاثا وثلاثا حين تمسي قال نعم يا بني انني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به فاحب ان اتعلم بسنته قال وقال النبي دعوات مكروه احفظ خوه اللهم رحمتك ارجو اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفر طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت ان لا هذه النظريه لا غايبه حتى في النتائج هذا النبي يريد ان يستجلب التوحيد بامن بماذا بالتوحيد دعوه المقروض اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرف تعين لهذا اذا اكل الناس الى انفسهم اهلا الذي حدث في تونس ومصر ان الناس توكلوا الى امبوسيلا طاقه لا منطق طاقه لا منطق لان الناس توكلوا على بوسيل النبي يقول لا تاكني الى نفسي خليني مربوط بيه بماذا بالتوحيد لا تاكني الى نفسي طرفه عين ولهذا قالهم الله الا ان في طرفه عين سقطت انظمه باكملها 12 حتى قال الفئيون في المحللون ما كلنا تصور يعني جاءت الأحزاب كما يقولون هما متسارع أسرع من الإعلام نقول لا, لا أن الله أوكل الخلق إلى أنفسهم طرفة عيد فنضح من هذا نقول يا أيها الجزائريون سروا الله أن لا يكن إلى أنفسنا طرفة عيد نبقى دائما تحت العناية الربانية تحت العناية الإلهية تحت الرقابة أو الرقابة الربانية واصلح لي شأن كله كله ثم يختم هذا الدعاء العظيم بماذا؟ لا إله إلا أنك هذا يكون نطيّم رحمه الله فالتوحيد من جاء الطالبين ومبتع الهاربين ونجاة المكروبين وغياة المنهوفين وحقيقته افتراض الرب سبحانه بالمحبه والاذلال والتعظيم والذل والخضوع اذا التوحيد هو ملجا من, من؟ الطالب ومذع الهارب ونجاته المكروبين وغياث الملهوفين الغياث يعني يغيثه الله بالله على التوحيد هذه نظريه للاسف ني هذه النظريه لا تبحث عنها حتى عن وزاره الشؤون الدينيه ما تجدها لا تجدها عندهم لماذا لانه اغلب الامور ليست عن دراسه وبحث وليست عن يعني كان الاسلام عاجز عن ايجاد منظومه امنيه وانا اقول الواجب ان الامن طالع من المسجد الامن طالع من المسجد الان نشوف العكس المظاهرات الان في طارق من المسائل طيب بعد انا واحد بعد انا الان والله وانا ماخذ المظاهره نقرا نصلي نرجع للدار لماذا لانني اكره التناقض اقرا سماع 14 16 ساعه واش قريب عكس تمام وشاه تمر حتى الا لما يضربش ما وما يتأثر وما يقتلش يأثر لأنه ضعيف ما عندهش الوسائل لا يسمح له حتى أنه يتجد في الجامعة ماذا يقعد؟ يبحث ويصلي الطلاوات الخمس ويمسك بيته وإذا جعل السلام وإذا جعلت مناسبة كهذه يطرح ما تيتغى مما درسه ومما تعلمه من بات؟ يعني عدم كتمانش العلم اذا انا ارى ان المسجد هو الحاضنه الاولى للام لانه مؤسسه تربويه فايش مؤسسه عقابيه لان الام مؤسسه ام المسجد مؤسسه تربويه اذا هو ل يجب بين ويسمى التنسيق بين الادارات يد الذي يتولى الجزء الاول من المساجد ولا والمدارس والجامعات مؤسسات تربويه تبقى باقي الاجهزه تقوم باجراءات وقائيه او عقابيه عند لان ما كل الناس تجيب الحق فمن اعرض عن الحق ولم يقض به يعني العاقلما لمن, لمن عاق الذي لا يريد يعني اتاه يريد المجتمع بكل الحلول السلميه وبكل المعلومات التربويه ولكنه لكبرائه واراد ان يتحول الى ما ادريون في المجتمع فيحتاج الى من يعني الى منظومه اخرى تكسر الشوكه تاع ولكن دائما تحت الاطار التربوي حتى يدمج من جديد ضمن المجتمع اذا لهذا افضل كما جاء من من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال انه قال ان افضل ما نعد العده ان افضل ما نعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اذا من من العده غير العطه والمطره للموجات وشكرا توحيد لان حتى, حتى نتمنى ان لا نعطي الى العطا ولا الى الغل بالتبا رانا في المرحله ايش الاجراءات الوقائيه او التربويه هذا لازم نستثمر هذا الاصل اصلا ما نعد ولا بيطي مثلب والحديث ما ممكن امام يعرفوش بما ما نسمع ياهو يعرفو. فكان عليها ان يعلم الناس بالحديث ان افضل ما نعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب و اخبرنا نظر عن هذا الاثر وهو اثر طويل دعونا الان ننظر الى الاثر الثاني يعني هذا الاطروه في هذه القضيه في ان التوحيد هو الذي ينير للناس الطريق وهو التوحيد هو الذي يجعل الانسان يشعر انه عايش الانتحار خلل عقدي بيحرض نفسه خلل ايماني عقدي اللي يقول لي لا قبضه ولا غير كل لان لان في في المبدأ, المبدا الاسلامي مبدا الاسلامي في ديننا لا يوجد الاضراب عن الطعام يقول ابن احمد هذا من الجاهليه فامات مات على كبير يعني الاضراب عن الطعام لو اضراب عن الطعام ومرض يعتبر من من من انتحر الاضراب عن الطعام والناس رغم الان في الدول الكافره دايرين من الاتساليم الحضاريه المطالبه ايش؟ بالخوف عندنا من ليس من اتاليب الجاهليه وليس من الاتاليب الحضاريه اللي ضرب عن الطعام بماذا اذا الانتحار خلل في الايمان اللي ضرب عن الطعام خلل في الايمان لان الرجل الامر عنده توذا قفله لا يعرف ويريد الخلاص هذا من هذا من الضيق الذي اصاب الصدر لا يشرحه الا التوحيد لا يشرحه الا التوحيد هذا ابن القيم رحمه الله اختفى كتابه زاد الميعاد النقاط التي تشرح الصدر من ذلك من التوحيد ف و الذي ما عنده التوحيد مثل وكما المثل الذي يعني يطلع الى السماء وكلما صعد بلا توحيد كلما اقتنص انا كلما صعد كلما قل ماده الحياه قلت ماده الحياه التي هي الاكسجين يقول النبي سعكلم من حديث عمر الخطاب اني لا اعلم كلمه لا يقولها احد عند موته الا كانت روحا لصحيفته وان جسده و وروح وروحها لا يدين لها روح عند موته يقول القيمي رحمه الله بهذا الحديث تعريف هذا الحديث هو حديث يعني صححه بعض العلماء يقول في حياة الروح بحياة هذه الكرفه فيها كما ان حياة البدن بوجود الروح فيه كما ان من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى ويعيش ويعيش ويعيشه أطيب عيش ثم تدل بقوله تعالى وان من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بل من القيم يقول من لم يعيش جنته في الدنيا بالتوحيد لا يعيش يوم القيام ويقول من القيم رحمه الله فمن عاش على التوحيد أتاه نصيبه من الجنة وهو على ظهر الأرض عندنا عقيده يعني الانسان لما يقتل تثقونه بذاته ان كان من من اهل الجنه تفتح له اولا نافذه ان يقارع وهي نافذه النار يقول هذا مكانك لو انك كفرت بالله لما يراها ويرى النار ما فيها وهولها ودخانها وتمومها يقول يا ودي كيعطوني غير قطره حرام لان لا يعرف الخير الا اللي عرفش الشر ضد فتقفل له هذه الباب وتفتح له باب على الجنه فياتيه من روحها وريحانها والعكس الكافر اذا اكبر تفتح له داب على الجنة فالشيء يتحفر فيقول هذا مكانك لو أنك آمنت بالله فيرى ما في الجنة من نعيم ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ولكنه كفر فتغلق هذه النافذة وسحسه نافذة عن يصاره فيأتيه والعياض بالله من النار من سمومها وزقامها يقول القيد اذا هناك نافذه في القبر والقبر هو اول خطوه من خطوات الجنه قل من كان محققا للتوحيد فانه سيفتح له من النافذه بقدر ما يؤذيه من روحها وريحانها اشعر به باذنه ولهذا في اظن قبري فطر ذلكم الصحابي الذي قال النبي هذه من شيء يبغضها الله ورسوله ان في هذا الموقف ما يتدبر بتفكيره لما قال والله اني لا اشم رائحه الجنه يكذبونه صحابي يكذبونه ولا الفطر شم السعدين عندو الجنه معناه الريحه عندها كاينه ريحه والله اني لا اشم رائحه الجنه ثم كانت عندهم تمرات قال بخ البخري انه لوقت طويل كنا كلنا نريح هذه الربيه ونناكل فمن الذي يستفذ نهوله المعركه الرائحه معناها قال الشيخ احنا ما شمنا ما كاين شينا شمنا ااا انت تتنعل الشم الدمتو ما كاين شيخ واعدنا قناه الشيخ هذه المحاضره خياليه يعني ما كشف بعض المفكرين عن هذا يقول هذا هذه هي الحقيقه وهذا هو المستوى الذي نريد ان يصل اليه المسلمون في الجزائر ربط بين الماده والروح ربط بين المخاطر الثابته وبين تحقيق الانسان لا انا اكرر ما عندي التناقض في زواجي في طرح المسائل لا بد من التناسق والتوافق إذن هذا الأطل الأول كيف تسميناه؟ تحقيق الأمن في الأوصال تحقيق الأمن في الأوصال الأطل الأول لا بد من تحقيق التوحيد على الصورة التي ذكرناها باختصار شديد عندنا رفض آخر من أركاني تحقيق الأمن في الأوصال هو ترويض المسلمين على العمل الصالح نسميه انتشار العمل الصالح في اوساط المسلمين اذا انتشر او ترويض الناس على العمل الصالح ف الله تبارك وتعالى وعد اهل الايمان واهل العمل الصالح بان يركنوا في الارض حكما واقتصادا وان يبدل لهم من بعد او ان يبدل ان يبدلهم من بعد خوفهم امنا واستقرارا لماذا يملاؤون الارض علما ونورا وثمنا ورقيا لهذا يقول الله جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم زيدوا وعملوا الصالحات اما الايمان بدون عمل صالح لا يحقق الامر الاختلاف وعاد الله الذين امنوا منكم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي قضاه لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا هذا وشاء وَالَّذِينَ بَدَّلُواْ أَمْنَهُم بِأَمْنٍ مِّن بَعْدِ, بعد خَوْفٍ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آيَةٌ مِّنْ سُورَةِ النُّورِ وَاضِحَةٌ فَإِنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ إِذَا أُضيفَ إِلَى الْأَمْنِ بَدَّلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْخَوْفَ إِلَى أَمْنٍ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ إِذَا أُضيفَ إِلَى الْإِيمَانِ بَدَّلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْخَوْفَ إِلَى أَمْنٍ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وعامل الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمددن لهم دينهم الذي قبل لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون هذه ايه يقول الامام بن كثير رحمه الله هذا وعد من الله و الله جل وعلا لا يخلف الميعاد هذا وعد من الله تعالى لرسوله بانه سيجعل امته قمهه قله الارض اي ائمه الناس والولاه عليهم وبهم تصلح البلاد وتقضى وتقضى لهم العباد ويبدلن لهم بعد خوفهم من الناس أمريكا ولا فريطانيا ولا جهود من الناس أمنا وحكما فيهم وقد فعل تبارك وتعالى ذلك ولو الحمد والمنى أي العثور السابقة لماذا لأنهم حققوا الأصلين الإيمان والعمل الصالح فلماذا نحن لا نحقق ما حقق الأواغل حتى ينطبق فينا كلام كثير وقد فعل تبارك وتعالى ذلك ولو الحمد والمنى اذن هذا وعد الاخوان وعد وعد من الله تعالى لمن لرسوله صلى الله عليه وسلم بانه سيجعل امته ونحن من امته من من امه الرسول عليه الصلاه والسلام كل فان الارض اي نحن احق الناس بخلافه لهذه الارض بعماره بعماره هذه من ايهاء باستثمارها لاننا بنينا الموسوعه الامنيه على اصول ثلاثه مستمده من الدين قائم على التوحيد حتى الذي يريد ان يعيش في ديارنا يهودي نصراني يجد نصيبه من هذا الامر لا يخاف موسوعه قائمه ليس على ال ال ارتجاليه او على التفكير البشري القاصر بل مبنيه على الثوابت والاصول أو عن الحق الحبير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا وعد من الله تعالى بأنه سيجعل أمتهم خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم وبهم تصلحوا البلاد وتقرعوا لهم الحباس ولا يبدلنهم من بعد خوفهم من الناس في خوف من الناس لكن يبدلون الله هذا أمناً وحكما فيه بعد ما يكون تخاف الناس يبدلك الله الابن والحكمه بان تحكمها لا ان تخاف منهم وقد فعل تبارك وتعالى ذلك ولله الحمد والمنه فانتشار العمل الخيري في الامه من كفاله اليتيم انشاء المعاهد الشرعيه لتحفيظ القران الكريم تعليم العلوم الشرعيه على على ايدي اهل الصنعه اعطاء الرخص للجمعيه الخيريه لاحساننا للناس ف هذا عون على طرح الصدور وبث الفضيله ودفع الرذيله اذا عون واذا انتشرت هذه الامور بين الناس فنقول نحن نبني الموسوعه الامنيه لبينه لدينا فاذا زال التهافت والتباغ وذابت الطبقيه و هذه الطبقيه التي جعلت سنفا من الناس في غايه الكآبه ليس انه من بلاد ثانيه وفي بلده هذا هذا يولد القلق يولد الفوضى هذه الاعمال الخيريه المبنيه على الايمان تذيب الطبقيه تذيبها تقضي عليها وكذلك العمل الخيري و لا يسبب التكافل الاجتماعي يعني ينهي القلق فلان هذا القلق الذي نعاني منه الان سببه عدم الايمان بالقضاء والقدر باب الايمان بالقضاء والقدر قائم كتب الشاب حني شاب مضرود من المدرسه معدل ساعه 1.1 على عشرين ولا يحسن أي شيء ثم يتمنى سيارة يحوصوا بالسيارة سيارة مبتادة في 2014 حتى ماذا لم يحدث شيء وفي الله وكذا هذا يسموه نوع من ال... في خلط القضاء والقدرياء يا ولدي تقل الله ترسط اليصوم ودلة مشرع شغير وضر متاكل وشرب أفضل من هذه الافكار التي تسوس لا تقل مسطق على دبي الحاضرون هذول لا بد ان بس مش مصوص حتى ما وقع عليه انطلقوا من الفطر او وجدوا امور متاع مساعده ساعدتهم فان هيك تكون من القضاء والقدر هذا الشاب لا تحوي الا الجمعيات الخيريه او المجتمع المدني او معهم يتعلموا القران الكريم او معهم يتغاضوا ليش وانه همنجوز باقي مثل محرك يدور بلا زيت نهايته ما هو ان يعطل هذا هو فاذا الله جل وعلا جعل الاعمال الصالحه اذا انتشرت في المجتمع عملا من الاعماد المسينه ورب من الاركان في استقرار الامن في الاوطان وهي يعني عامل من عوامل الحياه السعيده كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنلينه حياه طيبه ولنجزهم باجره اجرا باحسن ما كانوا يعملون هذه الايه فيها ان العمل الصالح مع الايمان بالله جل وعلا هو الذي يولد الحياه الطيبه الايات الطيبه مناطها العمل الصالح واذا فعل هذا جاءه من جزاء من عند الله جل وعلا قبل كثير هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا والعمل الصالح يبدا بالعمل المتابع للكتاب والسنه قال وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنه نبيه من ذكر او عمل من بني ادم وقلبه مؤمن بالله ورسوله وان هذا العمل مأمور به مشروع من عند الله بان يحييه حياه طيبه في الدنيا وان يجزيه باحسن ما عمل في الدار الاخره قال والحياه الطيبه تمليح والحياه الطيبه تشمل وجوه الراحه من اي جهه كانت الحياه الطيبه تشمل وجوه الراحه يعني الانسان يحتاج الى راحه نفسيه والراحه النفسيه هذه في بعض الدول توشك ان تشريها بالفلوس الراحه النفسيه ف احنا عندنا منافذ المنافذ للراحه النفسيه العلاج الايماني بينناه سابقا و عندنا الأمر الآخر العلاجة في أعمال الطالحات إذا سمع الأمران كوننا حياة طيبة هذه الحياة الطيبة هي التي تولد الراحة النفسية لأن الراحة النفسية مش كما يتطور بعض الناس منطلق بالمال المالزة عامل من أوامل الراحة النفسية والفركيزة يعني المال المال عن قد يجئ بالراحه النفسيه ولكن الجد قد يكون جد الي اما الجد الحقيقي الذي يجعل الراحه النفسيه مصاحبا للانسان مادامت قائمه على الركنين الايمان والعمل الصالح هذا هو الاصل فاذا اضيفت الى اضيفت الى الايمان والعمل الصالح امور اخرى مساعده يعني عندهم سكينه مليحه كريميه شرميه عند واجبات هذه اعمال مسايده على تحقيق الراحه النفسيه عند الافراد تحقيق الامن يريد ان الحقيق الاركان لان اللي ما عندوش الاركان وتعطيه المال القانون ما ييرتاحش دائما كجهنم هل من هل من المزيد لان الطمع عندوش وبمجرد ما يدي بالمال اللي يقول لك بارك الله فيك ساعه مباركه غدو من ذا في رصيد الحساب الجاري ما تمشي ما يسبش القاطع يسبكسب بالمقلوب يعني قبل ما يوصل للبنك قال والله حبيبي ما شاء الله عليه يسيدي مؤمن الدين طلعت في خيمه وكان هو يدخل بطاقه تخرج صفر يا رب الله يعني بين المدث وثاني ثانيه نعمل لا طيب لماذا <تصفيق> لماذا وقع التناقض هذا لانه بنى الراحه النفسيه على ماذا مساعده وليس على ماذا اصليه المده الاصليه ان يكون الايمان بالله قائم بذاته المكلف المسلم نضيف الى الايمان العمل الصالح الذي يولد الراحه النفسيه والاستقرار يقضي على الطبقيه يقضي على الـ الـ ما يسمى الحد الاحساس بالغربه فاذا اضيف الى الاصول قصول مساعده عمل وظيفه سكن زواج هذه عمل ماذا مساعده هذه الاعمال المساعده هي اعمال ملميه والذي ينميها هو الاصول اما اذا غابت الاصول باطت الاعمال المستعيده ان وجدت كما جاء في الحديث ان اعطوا رضوا وان منعوا صفقا فكما جاء في الحديث قال يبيعون السلطان يعني ان ترى يبيعون السلطه فان اعطاهم رضوا وان منعه صفقا اذا الرضا والصفق مبناه على العطاء هذا عرض لا نريد أن نربي أمة هذا هو حالها بل نريد أن نربي أمة تستطبر المواد المساعدة على قواعد متينة آمنة مكينة طيب يقول عبد الله من عام العرب كما في من رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أفلح من أسلم ورزق كفافا وقلعه الله بما أتان الاقل قد اكله من اكله اي من حقق الاصل الاول الاسلام ثم رزق كفافه كفاه المطلوب كان كان عيش النبي عليه الصلاه والسلام كفاته يعني كافي ليس فيه عين طمع وقنعه الله بما اتاه هذه النظريه الان غائبه الناس صارت عيونهم قن وحيض يعني ينظر بقطر المحيط لا يقنعه شيء تقديس صادق في غياب هذا الاثر غياب الاثر كان الصحابه النبي سعد صلى الله عليه وسلم يريد يتبرى لكلها هذه الفتح الامصار نشر الاسلام وصلوا الى الهند اليتسون الى, إلى شمال افريقيا وصلوا الى المحيط الاطلسي قالوا وَلَوْ نَعْلَمُ بَيْنَا وَرَئِ الْبَحْرِ, البحر عِيْبَادِ لَأْتَيْنَاهُمُ حَبَّة مَرْ إذاً قضية يحتاج إلى لكن هذا هو حبّة مر حبّة مرْ وحدة أم لا؟ تبقى أشياء تبقى أصول في الحق فهذا حبّة مرْ استطاعت أن تفاعل الأصول إذا قادت الأصول منك العالمي نسبه البنك العالي ما تقبلش بعد الانسان تعطيه تريليون كميغولر تاعها في الدولار اه تريليون وزيونه بنا <تصفيق> دولارات غير بمول ما تخلق التريليون وزيونه هذا ينقلب عليك والنبي عطاه الكامره وخلاص ما قلبوش لقبون لماذا لان الافرش اذا على الحكومات والدول والمجتمعات أن يبني المجتمع على الأصول استثمار في الأصول إذا استثمروا في الأصول ثم وفروا المساعدات إن جاءت الحمد لله لا ترد وتقوّل الأصول وإن غابت يبقى المواطن قائم على الأصول لأن عنده القناعة عنده الإيمان للقضائل والقدر فلا تتشوّس أعضاؤه ولا يثور منهم ما يناقض الفطره او ما يحيد الامر او ما يشمت فيه في ذاته وفي اهله ثانيه وفي وطنه تاريخ سبعته اول ما يشمك شمت فيه ما يشمك غير اذا هذا اصل ماذا سميناه اصل حتى نقر لان بعض الاخوه دول متاخرين الاصل اول ما هو إقامة المجتمع للإيمان الصحيح الأمر الثاني ترويض المجتمع للعمل الصالح العمل الخيري وهذا يكون في تنسيق بين الإدارات والمجتمع المدني الشباب قاموا بالحرائط البلدية يحبين نظهوا يقولوا اهو صندق ممنوع يجب أن يستريح معند الوالد الشباب يحبين نظه بها يقول عشروا وضعوا قال ثم نظفوا ونستكلف واحد اللي بنكمل معه العباره هذا الوارد شوف في تنسيق ترويض هذا لنظر متطور ما اظنه غير كفها لكن الذي لم يشهد وجود الشيء ما شهدش اصلا رايب عنه فيفطنه لانه غائب اصلا من الذهن وجوده كعدمه لكن من شارك ما اظنه سيشارك في الازاله الموت بضمار المسلمين في العمل الخيري اهل الحي حبوني ينظفوا قالوا لي البلديه حبنا ننظف اذا شفت جماعه يمشوا لا تتصور حاجه اخرى لانه مسؤول العمده تاع البلديه لا بده يكون على ديرا ما يدور فان احنا الحي 14 نهار السبت تشوف 50 40 واحد كل واحد راه في الطاله و اناء ماء والبريطه وكذا هذا نظافه واجب من هذا المسؤول يقول بارك الله فيكم وانا نهار السبت نبعث لكم 15 دواء تاع ابر والعاقير ومن يساعده ونخصكم كذا لحاضرين يسموا تربيه المجتمع على العمل العمل الصالح هذا غير موجود بعد ممكن نقولوا دي حبينا نقول لك يا ودي خاطك الله اتقي الله نقيثق لله اذا خرب لا اذا كانت نقيثق لله اذا عقبها تبقى مستقيم لله هذا الحق هذه حقيقه على الحقيقه انا سكنت في مكان في الحي بعيد عن الياء في تفرغ للمجاري الصرف الصحي الاولاد اللي في المدرسه يروحوا ليك في الصحفه البلديه دخلت انا المسؤول توفيت طب طب الصحي رأي كانت ريحه كاريها والصيف قدت بامراض كمان شو الجو شو الجو ليش شفتك حتى في دبي هو عارف اني كنت باماره دبي دبي يعني الاسلام دار دعوله واحنا الاسلام دار في هذاك الجواب بالله عليك هذا الجواب حلوه دبي يعني في دبي ما عليه ممنوع طب الصحي وفي الجيباء وفي الجزائر صرف الصحي صنة الراطبة سنة. إذا لم تكن صرف الصحي، رأينا واحدة في قبنة بيذة، رائحة وحشناها اشتقتوا إليك لماذا أستقل الله يا رسي؟ لا تبقى لها لا تبقى لها ماذا يعني أن يكون هناك في الدبي؟ أنا أعطي يوميا، ونصر لحام شميل الدبي كيف تبقى؟ ثم قال له الشيخ بعيد عليك تقول نعرف وش ندير ما في غير محل في العمال يحضروا يراقبوا الامور ويغطوها وشويه تدبل مش قضيه تحتاج الى خبير جاي من تايوان يدرسها دراسه وبروجي وكذا وفاتورات وكذا باش تفتحها وتصنع حوض تغطيها وتسقي مسبين شر قد تسبب في كوليرا قد تسبب في بلا يعني مشروع تع... تاع يقولون 3 ألاف دينار قد كله في مزارة الصحة لا يمكن أن يكمل الملايين وقد يموت مواطن ونقولون لي في سؤال ثين وجين العمل الخيري هذا مطلوب على الوقت والإنسان يتربى عليه يتربى عليه ومن الفوائد يتربى عليه ومن الفوائد يعيش برا أن السلوكه نقول سلوكنا نعم سلوكنا تربى على هذا الأعمال الخيرية كل شيء منك جزء منك لما تشوف هذه الاعمال الخيريه الموجوده في المجتمعات جزء منك فاذا هذا الاصل الثاني عندنا الاصل الثالث كذلك من ركائز بقاء الامن في الاوطان اكرام العلماء وتقديمهم للنظر في قضايا الامه خاصه في النوازل اكرام العلماء وتقديمهم للنظر في قضايا الامه النازله ان حاجه الامه الى العلماء اكثر من حاجتها الى الاطباء والمدنيين فهم زينه الحياه الدنيا ونرجع الامه في القضايا المذهلهما انك قضايا مذهلهما يرجع ترجع الامه الى العلماء والله جل وعلا رفع من شان العلماء ورفع شانهم واشاد بهم باوضح بيان قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون habira يرفع يرفع الله جل وعلا المؤمنين والذين اوتوا العلم يغبط ان نار على العلماء الرفعه الحسيه والمعنويه في المجتمع فاذا جاءت قضيه او جاءت نازله مدلهمه انبر لها العلماء وتفضل لها العلماء وهم الذين يتولون حل هذه القضيه فلينبغي على الامه حكاما ومحكومين ان تظهر حاجتها الى العلماء هناك حاجه الاطباء جيده حاجه المهندسين جيده حاجة إلى العلماء لأننا دولة دور إسلامية مجتمعنا نتيج متكامل مبنى على التكامل لا تطرق لحفرة في المجتمع حتى والأمة بحاجة إلى أي شيء لابد أن يغطى هذا الجانب وأن يملأ لأن الفراغ منه تدخل الفتن أي فراغ الفتن تدخل من الفراغات التي الذي يصيب نفيج الامه الامه بحاجه الى علماء لا بد من وجود وجود العلماء لا بد من الاكتناء بهم حثا ومعنا وهذه الحاجه تظهر موسى عليه الصلاه والسلام اظهر حاجته الى العلم مع الخضر قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا هذا نبي اظهر حاجته للعلم لما وجد فاذا كان موسى اظهر الحاجه الى العلم فمن باب اولى عامه المسلمين من باب اولى ولاه الامور ان تظهر حاجته ان تظهر حاجتهم الى العلماء يقول العلامه السعدي رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول اظهار حاجته الى العلم وانه يتعلم منه مشتاق الى ما عنده بخلاف اهل الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم الى العلم ان الى علم المعلم فلا انفعال المتعلم من اظهار الحاجه الى الى علم المتعلم وشكره على تعليمه لا بد ان تظهر الحاجه الان اولادنا في المدارس ما عندهم الحاجه يعني لا يظهر حاجتهم الى المستر المعلم. المعلم ما هو السبب او كانوا ناس او كانوا طلابي للكتب كثرة الكتب في المدارس تجري بيبي المدرب يقول لك هاي عندك كتاب وهذه نظريه تعليميه قاطعه لابد يكون الطالب عنده هذا الى الى المدرس إلى الاستاذ ابتداء والكتاب ساقه قرار كتابي الاصلي والاستاذ ماذا مساعده حتى في الوزاره كانوا بنكتب اشد من ابنائه بالاستاذ غلط هذه الغري مقوسه الترتيب ولا كنت استاذ فالغري معكوسه لا قلت انتظر الحال الام الامه على العموم تحتاج العلماء الأستاذ أو التلميث في المدرسة بحاجة إلى الأستاذ في الثانوية بحاجة للأستاذ في الجامعة بحاجة للأستاذ لهذا عظيما كان الأستاذ هو الذي يجهز المادة ويصورها ويوزعها للطلاب أمثل وهذا يولد الإبتكار الإبداع نوع من الكرييشن هذا مطلوب فاما اللي يولي الامه الحاجه عندها مغلوبه وبذلك ما نعرف في نهايه المداره لما تكون الحاجه ماشي حقيقيه بمجرد ما ينتهي الموسم الدراسي ترى الكتب الان الاسوارات احنا نبيعوها قديما كما لقيتوها الان خفيها كشيء فيحاء اللي هو كل سنه ثانيه يروح الثالثه يدري تاع الثالثه ويبيع تاع الثانيه صافي ما تسالاش الاولادنا ما شاء الله والتجار المستثمرين نعم <تصفيق> في هذه هذه تربيه ثيئه كذلك يمشوا مع الذياق يعلمون بذلك يعلمون بذلك ويريحوا فان لذلك نظري خاطئ اكثر بكثير ولد ولد الكتاب كما الاستاذ ان الكتاب في دراه فاما ال الرقيزه الثالثه ما هي احترام العلماء توقيرهم تقديرهم في حل قضايا الامه النازله المتلهفه لان العلماء اعرف الله جل وعلا شانهم في القران واظهار الحاجه اليهم ضروري وكذلك يبين ان العلماء هم المرجعيه الشرعيه الدولة التي لا عندها مرجعية شرعية لا عندها مؤسسة علمية هذه عند المشاكل أو عند الفتن تتخبط في استجلاب المرجعية قد تقع على المرجعية الحقيقية أو قد تقع على المرجعية المزيدة لأنها في مذابس الأعمى أو الذي يمشي في الضرر فالمرجعية الشرية في إصدار الأحكام هو العلماء لهذا يقول الله جل وعلا وَمَا أَسَلَّا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِد إليه فَاسْأَلُمْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السؤال موجّه إلى أين؟ إلى أهل الذكر وأهل الذكر هو العلماء وإذا حلّ بالأمة الفتن والخلاق فاول ما تفعلها ما تفعلوه بعد ان تلجا الى الله جل وعلا انها تسال اهل الذكر عن الحلول الشرعيه في معالجه الازمه وعن طبيعتها وطوراتها وجذورها وعن امنها هل الامره اقتصاديا فياتيا اجتماعيا هل لها مثيلات في التاريخ الاسلامي كيف تم كيف علاجها في فعالات الاوائل لاننا بدعت من لسنا من الامم والحوارث ليست عند الحوارث اذا لها مثيلات ولها مضائع التاريخ من الذي يقلع التاريخ ويكشف التاريخ وينضب من المثيلات ليبحث عن الحلول هم العلماء الذين طورت الى هذه الفنه العظيمه ف للاسف ان هذا غير موجود للاسف ان هذا غير موجود هم يقفون لا علاقه تفهموا حاجه لان لما بيكون هناك يتم التوازن اصعب شيء في حكم اللوازم لها علاقه بين المؤثثه العلميه وبين التيارات الاسلاميه وما يقول لك اذا تركنا مؤثثه علميه معناها في تشجيع التيارات لا ما علاقه هذه بهذه المؤثثه العلميه ومراطه العلماء تشمل جميع الامه اي ان احكامها تشمل جميع ابناء الامه الامه فيها 40 مليون تشمل 40 مليون بل احكامها تشمل حتى الكتاب الذي يعيش في ظل دوله الاسلاميه اذا لابد ان يفرق بين هذا التلازم بين مؤسسه علميه وبين اننا اذا اكرمنا العلماء وقدمنا العلماء من لوازم هذا ان ننتج كذا وكذا وكذا نقرا هذا ليس الصحيح بل يقول النبي عليه الصلاه والسلام أصطرت السلام في الحديث الصحيح حيات الله بالعباد البركة مع أكابيركم البركة في البلاد مع الكبار والكبار من العلماء يقول العلماء اشترى في الحديث عبد الرؤوس المناور اشترى في الحديث يقول المجربين للأمور المحافظين على تكفير الأذور فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم هذا مع الحديث أو المراد منه من له منفق العلم وإن ثغر في النهو فيجب إجلاله حفظا لحرمة ما منحه من حق سبحانه وتعالى حتى يكون ثلاثة هنا نصور العلم لابد أن يكون في أمر ستعين ستعين بسم معالم قد يكون من نوابض الأمة ومن علماء الأمة أمر ستعين ستعين وعشتنا واكته الله جل وعلا من العلوم والمعارف والدرايات والسياسه الشرعيه ما بحق يحل لياتي المشاكل الذي يعني تتخبط فيها الامه لان العلماء كما يصور السلف احد علماء التابعين ابو قلاه عبد الله بن زي الجربي اللبيب ثم يسمى باللبيب النافع الأمة بحاجة إلى نبيب فكر نبيب ناصح قال مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها فإذا تغيبت تحيروا وإذا تركوها ضلوا عبارة عظيمة جدا مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها فاذا تغيبت هذه النجوم تحيروا واذا تركوها ضلوا الله جل وعلا اعتنى بامته بني اسرائيل قديما حتى لا تضل فكان يبعث النبي تلو النبي كلما بدل ك النبي خلفه نبي كلما هذا نبي خلق له هذا الامر اليهود يرون نفسه ان ان العنايه الالهيه بهم اشد ان الله اعتنى بهم اكثر مما اعتنى بغيرهم لهذا يرون انهم شعب الله المختار من هذا المنطلق قالوا لك كيف كلما ارسل الله اذا ارى بالرئيس حرق رسولا نبيا بيننا اذا هلك النبي ارسل اخر اذا هلك النبي ارسل اخر طيب الأمة الإسلامية يقول من القيم رحمه الله وكان بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء بني إسرائيل الله أكبر تقرأ خمسين اثنان هذه هو أحد لا تستويش لا يوجد احترام العلماء لا بد ان نعيد العلماء هيبتهم العالم عنده هيبه وعنده منزله اذا جاءت الفتنه تكلم في التلفزيون يتكلم في الجريده ولا تكلم في المسجد الكبير عنده منزله ومحترم ووقر لهيبه له في البلاد وهو من اكابر البلاد البركه معه كبير فاذا تكلم استطاع ان يخمد الفتنه وان يميت هذه اهديها لان الناس تثق بعلمه وتعلم انهم مش مثلا يتكلم يحادث دوله او من باب له جابوها طول الظروف ولا تكلم يعني هذه النقطه كذلك موجوده في اذهان الناس عدم الثقه في اهل العلم باعتبار انهم بكل سهوله يغيرون باعتبار هل من هل من او كما يقول اللي بالحديث انه ضعيف هل من يزيد يعني اللي يزيدوا في على على قدر ما يعطيه وهذا غلط العلماء لهذا كثير من العلماء يريدون الاستقلاليه لا يريد ان يكون في وظيفه ولا يريد ان يكون تحت التاثيرات الجانبيه مستقلا الدوله تراقب انه عالم مستقل ولكن لا تهمله تعتني به قال الاستقلاليه هذه مطلقه مفيده لان الناس عندهم حساسيه عندهم حساسيه من العالم او المشتهر قيمه موت طبيب نقولوا بصراحه تقول قاعده طبيب هذا التحدت لي موجوده في المجتمع الجزائري شئنا او ابينا ما في داعي اذا كثير من طلبه ابن العلماء ينهى منهج الاستقلاليه من يحب في هذه التجاره صغيره ابر ما يقولوا سر ولكن معتني بالعلم الدوله لما تشوف انه معتني بالعلم لا تهمله بل تذخره الى كما قلت الى الليل الاسود اذا احتاجت اليه جاء اذا تكلم لا يستطيع احد ان ينبغى على علمه ولا في عقيدته فمن اخذ بقوله نجا ومن تنكب قوله هلك من غير ان يبيت حجه هذا هذه الكلمه كلمه عظيمه كان بنو اسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي فكانت سسهم الانبياء والعلماء لهذه الامه كالانبياء في بني اسرائيل شو اسمهم هؤلاء العلماء الى الان علماء في دوله الصراعي شو يسموهم خفافا له منزله كبيره هيبه واحد عنده اصدقاء ان التصوير ميجوش عنده 5 جواز كسوره تحت الكل عنده جواز بلا طوابع يجي عالم يحب يالبرمجي يدار يقول له حي لا حيطه هذه ثقيله حي العب انا عندي منزله عند الناس اشوف الناس تشتوني وراني عان انا لازم كان هذا الحي لا حيطه معك انا ما عاد نرجع عالم حبيبي كده من من اقبح وين في وانك تحتقر هذا كده خاصه العلماء طلبة مميزين تحب دي علامه مميزه بالمجالس ولكن اياه انطقان في بحيث تسقط هيبته امام منشبا ما عنده صحيح ما عنده هيئه اختلفنا لكن عنده يراها من مقومات شخصيتي والناس مستاذ علي على هذه الصوره وتحبه على هذه الصوره وتأخذ منه العلم بهذه الصوره فانت ما تجي تقول لي نحيمه نحي لان هذا في الضرب لهذا لعلمي هذا الرجل وضرب لشخصيتي بل اسقاط لهيدته الكليه من بعد داك الضربات قال لي سيخذا الضرب اول ضرب اول ضرب انت تعرف الضرب انا اي ضرب الضرب اول خطوه شنتها اذا كان دوله لهذا قامت هذه الدول اليهوديه على هذه المبادئ بدون ولا شفتوا هذه السياسه تماما بدون جلب دستوره الدستور كان بتتنق ببطنه لا لا تصوره ولو يمشي الدستور لان لان اليهود يعلمون ان دولتهم قامت على اكتاف هؤلاء الذي للحفاظ عليها من الرمول والوادي وتاريخ اسرائيل وداو يجبدوا فيه من الاحجار تحت راس على عينه ولهذا من شروطهم ان تقوم الدوله ثم دوله دينيه دوله يهوديه شرط صوفي ان ان الفلسطيني يعترفوا بان اسرائيل دوله رهين مش ان دوله تحب تبدا المفاوضات اول شرط نفتح فارس ان اطرائيه الدوليه هويه مبنيه على الدين ماهوش لا على العلمان ولا على اي شيء فه لهذاهم عنده تاريخ علامه ان بقائهم بالانبياء اذا لهب الانبياء هؤلاء العلماء الذين عندهم بل ممكن موثق عليكم هناك مدينه خاصه بالعلماء الاسرائيليين هذو مسكحوله و القباء التوبة والطاير وذول فينا الحقيقة لا يدخل احد قصدا منها كل تعاليم وينشرون عقيدتهم في الشباب لهذا التراتيب الدبابه يدير حي في يده يدير هذيك ما ادري في قاعده توحد فوق دبابه تحت دبابه كي قالو نمشي معاه وخذ الدبا وتحدبال اذا لا نقول بقاؤهم على بس قضيه ماديه واعانات دوليه قبل اعانات دوليه كالمتتقدمه في العالم لا شيء وانطلق اذا احترام, احترام العلماء احترام العلماء هذا اقل عظيف الدول الاسلاميه واذا لم يحترم العالم معنى ذلك ان القضايا النازله اذا وقعت قال من يتنبه لها إلا أهل العلم من العلماء لهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله فالحكم بالحق يقصر العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية فالجاهل بواحدة من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم من الناس الحكم الحق يقدر بالعلم الامور شرعيه فاذا غابت هذه الحقائق ما يمكن ابدا ان نحكم على ان الامر صحيح او غير صحيح لما تقرا في تراجم تراجم العلماء ف تجد قابع عياذ من العلماء المالكيه مدح عالم من العلماء ثم قال المعلم مدحه منيح ورفع من شانه ثم قال كان عالما بنوازل الاحكام اي قضيه تقع بالامه ادو إلا على درايتها السلطان المختص بيه البلديه الولايه رئيس الدائره عنده درايه قويه بالنوازل فقه النوازل يقول هذا من القاضي العياض الحافظ للحجر في عنده كتاب المجمع المؤسس عنده شيخه يسمى شهاب الدين أبا الهاشر يسمى المعروف فيه ابن البرهان قال وكان وكان كثير الإنذار لكثير مما وقع من الفتن والشروط لما جبل عليه من الإطلاع على أحوال الناس ورهنا عن هذا أينها لما تكتب المسؤول قالوا يا أخي الصورة الكولانية قد تولد فتن هذا كيف العالجة فبعضهم لا يأقض برأيك لذلك يقولون من أسباب تقوض الدولة, الدولة الأموية أن العلماء لما كانوا يكتبون تقوض الدولة الأموية أن العلماء لما كانوا يكتبون يا رب تلطان وقد ظهرت قالوا. ظهرت بحرفان طائفة تنادي بالحكم ويعطونه بالمناهج الشرعيه بكيفيه يعني استدراك الامر او الاحاطه به قبل ان ينتشر فكان السلطان لا يبالي باي تقرير به واذا به مات واذا به يسمع ان الزحف العباسي <تصفيق> التفاف على قد زحف بجيشه والان على ثغور بغداد كانت قمشه فبادر صار يقول السلطان في نادي للمستشارين وكذا ما تقولون ما تقولون قال يا امر المؤمنين من ترك الصغير حتى يكبر والفتنه حتى توقف ليس لازم نتكلم انت كنا كتبولك ونقول نقول بتقول نعطوك ترى والله لما اسطرت الامور الان على ابواب ال الاشي... ما ما ولا الا ان نفت حواجننا والرهوين ذهبوا الى اندلس لهذا قامت الدوله الثانيه الامويه اين عبد الرحمن الخارج ثم ليخ بعليكم اقام دولته بالاندلس الى وهرب عدد العلماء كانوا كثير الانذار جرت انذار الكلمه هذه كان كثير الانذار الكوفار دارو كما خاطركم دارو دارو جهات انذار تاع التسونامي الدول الاسلاميه يحتاجون الى جهاز انذار تاع فيصل ومشاكل وبلاوي من يقوم عليه العلماء امور طائله رفضت لهذا الجهاز الذي سيوضع في المحيط الهندي وما شابه ذلك لابلاغ السكان بوجود تلابي او مد بحري ياتي على على على السوح باسباب الزلازل التي تقع في اعماق المحيطات اذا طيب يقول حافظ العالم الفير ابن برهان كان كثير الانذار لكثير مما وقع من الفتن والشرور لماذا عنده علم عنده علم وفي شيء يسمى الفراسه يسمى التوتم التوتم في احداث بما جبل عليه من الاضطلاع على احوال الناس وهذا مطلوب وهو اصل عظيم من الاصول التي اذا اقامتها الدوله بالاعتناء بالعلماء فانها باذن الله يدل على تاثير على يعني على جانب كبير من كثير من الشرور بل تميطها تمهدها قبل ان تنتشر قلت لي خلي الاسلام في رحمه الله ويجب على المسلمين بعد مولاة الله ورسوله مولاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء خصوصا العلماء الذين هم ورقة الأنبياء الذين جعلهم الله من منزلة النجوم يهتد بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم وزرايتهم فهو يقول شيخ الاسلام ان كل امه قبل مبعث محمد فعلماؤها شرارها الا المسلمين فان علماءه خيارهم فانه قلهاء الرخل في امته والمحيون لمامات من سنته به قال الكتاب وبه قام به الكتاب وبه قام وبه نطق الكتاب وبه نطق هذا هو الذي يجب ان يكون المواد رحمه الله عنده كتب في فييه الملوك كيف يتكلم عن الملوك كيف يديرون الدوله كيف ويسمى الاحكام السلطانيه عالم تخطط السياسه الشرقيه او السياسه الاداريه يقول فاما العلم فيلبغي للملك للحاكم ان يعرف طبعه ويرتبط له ليكون بالعلم موصوما واليه منسوبا فاذا الانسان موصوم بسم من قاربه لجرب العلماء يحث على العلماء هل للمت السلطان حاكم ان يقرب من العلماء حتى يثم بهم قال بان الانسان موصوم بسم من قاربه ومنسوب إلى أفائل من صاحبه ثم ذكر رحمه الله مساوث إهمال العلماء وترك مراعاتهم ومن تلك المساوث قال ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحلة مبتدعة في التسعين أفضل ومظهروا طيب ومذاهب مخترعة أذكار ذهيلة عن المجتمع يزوقون كلاما مموها يزوق اي يديروا يذوقون كلاما مموها الناس تتصور انه هو الحق في 90 تاع الاشعار في هذه التجمعات ناس يتذوقوا الكلام وقال فؤاد وقال فؤاد العواقي يميزوا لقال فولان فولان. قال فؤاد وقال فؤاد يقولوا قالوا لا تصدقوا شكون اللي يجي مير اذا وقع تزوير في الفلوس من يميزه الطايره في اذا اللكهه اللكهه دي مزوره هذه حقيقيه ولا بيشوف جوبي كيف يزوروا الفلوس ما تروحش في الله قال عمي احمد وصايف لي هذه يا والله شيء ما نخسينه والله تشبهني له كان غير لان هذا وعنه ما ما راح يخدعني بخلاف الطايره في لا أحب البنك في مصر برقائد إلا هكذا مزورة بالله حق إلي كان يفيد مع المحرك يقول لك هذا في شيء الخبير أو هدفي كذا الآن جاءت أقوال وفيتاً وبلاوي من يتصدى لها؟ من؟ لهذا في بعض الدول حيرين عنهم هاي ليبيا تكتيمة لا يوجد طلب يستطيع أن يواجه كي شغل موت جايه ولا طيب يقوله اذا جايه ولا لا الازاه هذاك الجهاز الانذار غير موجود اين جهاز الانذار لهذا يقول الشيخ هذا المقل الموارد رحمه الله انا من علماء الحنابلة معروف بكتابه السياسه الشرعيه كان قريبا من الولوث من الثلاثين يعني زيدا ما يدور في القصة يقول ثم لا يفقد أن يظهر أهل نحلاتين مبتدعة ومذاهب مضطرعة يزوقون أو يزوقون الكلام مموها ويزخرفون مذهبا مشبوها يخلبون به قلوب الأغمار يخلبون يعني يزوقون بقلوب الأغمار ويعتاردون على نصرته بالسفلة العشراء وادي المذهب باشين قاصر يحشدوا له سافرات اشخاص فيصب الناس اليه وينعطفون عليه بخلااب كلام كانت له خلااب وحذ القافيين مع ان لكل جديده لذه لكل جديده لذه الان الصوره لهاذا لكل جديده لذه ولكل مستحدث خطوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقوى فما أقاف على أمتي ماذا؟ منافقاً عليماً لسان فتصير حينئذ البدعة فاشية ومذهب أهل الحق واهية ليقول الحق طايع الآن لو تقول مثلاً خذوا تعال لا اكتبوا هذو تعال تحرير يكاذب الغطاء تحكم التاريخ إن حكم التاريخ الحقيقه مش حقيقه قال وحين اذن تصير حين اذن البدعه فاشيه ومذهب اهل الحق واهيه ثم يقضي بهم الامر الى التحزب والعصب فاذا راوا كثرته جمعهم وقوه شوكتهم دخلهم العز والقوه والنخوه والكثره فتغاثر الجهال للستكبر وفتقت علماءهم بالميل على مخالف على مخالفيه فاذا استتب لهم ذلك ذاق السلطان في رئاته وقبع عند العامه جميله سيرته فربما انفتح ما لا يرتق اذا في حاجه اذا قبعت ايش متخيل ثم ربما فتق ما لا يفتق فان فانا في باب الامور تبدو صغارا طبق قال رحمه الله وهذا الامر يجب على الملك مراعاه بما فيه من شرافه الذيل وحب المملكه وحب ذلك ان يراعي العلماء واهله ويصرف اليهم حظا من عنايته ويعتمد اهل الكفاءه منهم منهم بالتقرب والصيانه واهل الحاجه منهم بالرب والدعانه ففي ذلك بهاء الملك واعزاز الدين وقد قيل ان من اجلال الشريعه اجلال امن الشريعه هذا الكلام يكتب بمائده وفعلا ان يتكلم عن 2011 لماذا؟ لأنه مختص في علم السياسة فنحن أهل كلنا نقول مع العدناء بالعقائب صحيحة مع العمل الصالح لا بد من العدناء بمن؟ بالعلماء تكوينا رئيس البلدية أول ما يحترم العالم يسأل من هم العلماء في البلدها لكي يحترمهم أصل إليهم حظا من العناية أعتمد على أهل الكفاءة منهم أتقر منهم أصولهم الذي عنده حاجة منهم للرز والإعانة للرز والعين حتى يحافظ على أمن واستقرار منطقة فإذا أعزل الحاكم العلماء هذا في إعزاز لسلطته وإنه وإعزاز لمملكته بقيت تقريبا 6 نقاط انا اذكرها دون شرح من ركائز الامن اقامه الحكم الرشيد على اساس الوحي والعدل والحكمه والرحمه والعونه هذا اكثر واكثر عظيم لكن الوقت سبقنا إقامة الحكم الراشد على أساس الوحي والعدل والحكمة والرحمة والعقل ونحن نرى السياسة كما قال ابن عقيم من العلماء السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضح رسوله ولا نزل به وحي حتى هو كاش حديث وكاش آية والتي ما دم أنه يقف يسوف إلى الصلاح ويبعج عن الفساد فهو من السياسة ماذا؟ الشرعية طيب عندنا الرقم هذا الرقم طويل عندنا الرقم الخامس من فقره على السريع ممكن ان شاء الله هذا فيك يوزع في حسين سعود خامساً طاعة السلطان المسلم القادر او الرائي بالمعروف وتكريمه وحب حقه وعدم الخروج عليه اصلا عظيما في استقرار الامن في بلادنا بعدما تحققت الحكم الرشيد وظهر ورا الناس باعينهم ان الحكم قائم على الرشد والعدل والصلاح فلا بد على الرعايه على الرعايه ان تقابل هذا بماذا بالطاعه طاعة السلطان أو الرائل سميك محبي أو الملك بالمعروف تكريموه حفظ حقه عدم تفروج عليه إذا فعلت الرائية وهذا حققت أصلاً خامساً من توصول انتشار الأمني في ديار الإسلام الحق السادس هذا مطلب كتبنا فيه ماده طويله جدا كثيرا لان الناس يجهلونها لكن طيب قريت كتبت في حوالي 100 صفحه تقريبا أنه غائب والعشرية الثوداء قضت على هذا الأطف فإن يحتاج الإنسان أن يميته بعثا حتى يعيد له هيبة وإذا عادت إليه هيبته عادت للدولة ماذا؟ هيبتها عندنا قصة الأستاذ إصلاحوا فكر القلق وخواطرهم بإبعادهم عن مقارنة أهل الكبر المنحرك والفاسد وعثمتهم من بعض القنوات القضائية الذي تبطئ الفتنه والرفع في قالب في قالب المقاومه والصمود هذا كذلك يعني لكل مجتمع طائس ولكل مجتمع ميزان وتابعا المحافظه على العهود المواثقه اعطاء المستثمرين حقه من الامان في الانفس والاموال والاعراض وتحريم الغصب بكل صوره والكف عن قتل السفراء والرسل الذين لهم سفراء الدول الكافره والقائمون على اعمال دوليه في ديار الاسلام هذه اصول تقريبا جمعناها من عشريه في عشريه اصول في اثبات الامن وعشاليه اخرى تقابل سميناها التوالب الاركان او التوالب التي تسبب الامن من الاوقات نكتفي بهذا القدر من البيان وان شاء الله اذا وقع الكتاب بين ايديكم استفتهم منه أكثر وأكثر وصلنا وسلم مزارف عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله في الشيخ ومعه بارك الله وخيره مع الجميع سائل يقول يا شيخ هل المظاهرات الشعبية من عدم السلسة الصحابة رمى ابن عبارة الخطوك سائلوا غير المظاهرات بينا حتى لن نحن مشاكل سائلوا على سيديم ومسيس طيب احنا قلنا أمس هذا السؤال أجبنا عنه بالأمس ان المظاهرات لها صورتان صورة شرعيه وصوره قانونيه الصوره الشرعيه في الاسلام لا تولد مظاهرات في الاسلام ما عندنا مظاهرات في الاسلام عندنا ان ولاه الامور اذا اخطا فساد اداري اختلافات مشاكل هناك هيئات هناك علماء يكتبون السلطه اللي تحترم العلماء تحترم جهات معينه يكتبون يصلحون ما افسد الناس بالذي احسن للذي اقوى ولو قال اصلاح ولكنه ناجع ولكنه ناجع هذا من الناحيه الشرعيه ما عندنا شيء يسمى بالمظاهرات من ناحيه القانونيه الوضعيه يقول لك المظاهرات حق محفوظ ها للمواطن ان يعبر طيب فاذا اعطي لهم الحق هذا نقول ليس لهم ان يطلبوا حقا بالاعتداء على حق اخر يعني مش حقك افضل من حق غيرك مطالبه بالحق مش معناها تحاربهم لان الاعتداء على النفس هذا من من الظلم مطالبه بالحق مش معناها تحرق طريق جارك المطالبه بالحق مش معناها, معناها تسبق وتشلب المطالب بالحق ليس معنى الشغف سريقة جرائم فهذا الذي يطالب بالحق قبل أن نقول له طالب الحق نربيه كما قلنا في المحاضرة الثانية نربيه ونروضه كيف ما هو الحق أصلاً وهل هو حق أم هو الحق وكيف يطالب به إن كان مقتنع بالنصيغة القانونية هذه النصيغة القانونية وإن كان مقتنع بالصيغة الشرعية هذا هو الصيغة الشرعية وبذلك لا يقع هناك ما يسمى بالفوضى ولكن باش نقوله الآن لك الحق طيب وش هو الحق هذا عرضه لأن الذين يخلون الشوارع أولا صيغار سفهاء مغرر بهم يعطي خمسة لف يقولوا حركة سيارة جاري أنت أباك بكل مرة لا أحبشي ركبنيك أما الجات المناسب أعطيك المئة ألف حرق هذا أحرق هذا عادي وإن الحق هذا وإن الحق ذر يحرج هذا وإن يجلبك المئة ألف وإنه من ذلك 20 ألف حرقات وإنه سيارة شاريها بمبلغ فلاني أو شاريها بالتقصير ورق مبيون وتصبح تعضو يعني يديك من الغيب أي حق هذا ثم هذا الزرار يزور في شوارع عدوماً آدم يجلبون حقوق الحق الأباء ناس العقاب الاساتذه المتقاضون دونك الان انت اب عندك 5 دراهم تخرج انت انت مقفول تخدم على ديولادك انتك راه يخصيقولك فري غير نبداو مع الاولاد في الشوارع الشوارع عندهم اب الاولاد عندهم اب ولي امور طيب يبقى في داره هو يقرا ويحفظ ويعتني باموره وابوه مدى مقتنع بالنظريه الدستوريه القانونيه يعطل وصف القانون من غير ان يعتدي على حق غيره ويروح سمعتوا سمع كلامه سمع ما سمش قد اللي عليه لكن ما طاش تجيب لي انا اللي تسحب لا دروب اصحاب المخدرات والفوضويين جماعه البالو والناس اللي تحب هذه المشاكل تحبها يقول لك كش مكين الروم لا كش ما كاينش الروبلا كش روبلا يعني كشغل زي بها كشغل شيء قال حبيت نفس التحد والله عندنا بزاف الاو المصريين خير من الاول اختينا هالموضه حق الدراري يعني موضه كيف بسم الله تلعب دراري انت انت اما حق اما باطل هذه دوله لا ما خشتش الشعب تاعنا في الفضاء يا حق يا باطل اي كشمال نديرو هيا هل المطالب بالحق في حركه فينا مشترك ولا ندير الدخان واللوثه واللوثه البيئيه كيف بعدنا في مسلمات بالغمه تجي تحضر وتحرق الفنون هو عند الله وين الحق هذا يعني لازم تحرق الفنون فاذا خلد في خلد في دار وجود وفي سوط طندئ او ما يسمى بالجهد المعشش في عقول المسلمين كان عندنا سرعه ما الناس امور هذه الاشياء ولكن نتكلم بلغه القول قرى ديمقراطيه ربيهم يا اخي علموا الرجل حتى لما يخرج يعبر يلبس حوايج مليح يدير ريحه ومنخرج عبر يمشي شعره يخرج حاجه ماشي نبدي الموس باش بدي يعبر واحد راه بده الموس هذا اللي يعبر هذا ولا ها مو دي يعبر واحد راه بده عطاه في القرعة عمولي قوة تحت القشابية قد تنعبر هذا تعبير هذا تعبير إنشائية حب يتعبر بسم ليه تضير شميع آذاره لكي يرى المسؤول يشمري حميحة يقول هذا جي عبر هذا إذا أخذنا بأنه لا يوجد القانونية بأنه حق من حقوقي ويبقى أنه نامط تضير طالب تعطب تسريح عبر اضغط ب مقبول قبل منك هذا الامر قبل مقبولش مقبولش وي ريح هذه مدته مني حتى لا اكون انا اتكلم في عالم غير موجود يقول لك الشيخ هذا ايش يقول هذا كيف الموضوع هذا حرام كيف الارضوي يقول احلال تقول حرام ننظر اليها انا لا لا ليس من اجل الشعب اقول ما دلت الشريعه عليه انه لا يجوز يقول لا الشرع شيء والنظام المدني شيء اخر المجتمع بالادله ما يخرج ماني شغل لا زيت ولا بابي عندي دليل يكون احلاسه بيوتكم وادبي تحتسبوا اصدق عندي شفاعه اكتب للسلطان المسعود رساله ثاني حقي اعطاني ما عطانيش حقي الله يكيده وكله ربي من غير ان اشارك قيمت سدا ولو دي قدر 0.0000 تعود على الامه بالضرره لانني مصلح نفس مخرب المقتنع هذا هذا الذي يقتنع بالنظري الشرعيه المقتنع بالقرضه انا مش ما مقتنع عقد انا قرضه طيب تم تم قرضه غير هناك نظريه قانونيه تنتزم ما دلت عليه الاعراب والقوانين الوضعيه يبتطرح وايات ثم ايات ان تلمس غيرك ولو اتنسوا بيسك ولو اتجيب قلم رصاك وتكتب في دار الساعة لو انصيب الكاتب على داري أراك ظالي وليس من من ينشد حقا على تكتب على ظالي أنا سابقها بالمبلغ الثلاني على تكتب على ظالي يكتب ما بالو كي لاحرها ما بالو كي لاسرقها ما بالو كي لاجعل بالتاقة وصب الدين والرض وأنا نسمعه الذي يسمعه هل الذي يصبه الدين والرض هذا طالب الحق أبدا اذن كان على الامه ان تجهز ابناءها لهذه الايام السوداء من خلال هذه الدورات العلميه عن طريق المساجد عن طريق قاعات الشباب عن طريق قاعات المحاضرات عن طريق التلفاز يسمع الناس قلنا نصح عندنا نظره شرعيه عندنا نظره قانونيه انا مش مقتنع مش مقتنع انت مقتنع او طريق لكن اياك ثم اياك انت تعتدي على ملك الغير او ان يضر يصدر, يصدر منك ما يشين الطبع او يشين الحال ثم انت اب على دي اولادك على مرتك تخرجها يا اخوانك هل تخرج مرتك لا يقول لي محمد حسان مو فجعه عندي مطرينا خرجت ولادي و ومرتوني بيت برا ولا حد هنا لا. عندي مو فجعه ابدا مش فرجه ابدا كان الاول ان يقول اتقوا الله من يرى النظره الشرعيه يسكب مكثبيته ومن يرى النظره القانونيه يلتزم بالحق القانون ودبر مانيش خضر اما يقول ان تجيب اولاد ينجب المرض في برا هذا كلام لا يقوله عاقل نعم اذا فهمنا هناك نظرتان لان كما يقول الشيخ الالباني ما تقدر تقنع كل الناس مستحيل ماتقدات قنعنا كل الشباب في شباب اصلا ما يصليش اصلا ما عرفش الى حتى انا بكلامك في الشباب ما احضرش معنا اصلا كيف يقتنع انتما تقنعهم قلت ما يا وليدي النظره الشرعيه كذا والقانونيه كذا خطا انت اللي كديروا ما عنده لا علاقه لا بالشرع لا بالقانون انك تجي تجيب جيرتك تهدد تهدد ب أعطيني ونحرق روحي المواطن الآن المسؤول بينما بين ابتدتين إذا كان عنده ليس طالقة بطالب عصم لا يجب أن تطالب الحق بالبارض لأن حرق النفق لا يجب انتحار يعني تمتحر من أجل سكنة تمتحر من أجل عمل أنت تريد أن تعمل حتى تعيش تريد أن تعمل حتى تعيش فكيف تنصح قبل العمل؟ هناك نقطة أحد يخدم في شخص يمزعون قالوا كيف يمكن الخدمة؟ قالوا كات كات يعني 4-8 تخدم, <تصح> <تصح> تخدم و 4-8 تريح قالوا نبدأ بتعطيها تريح أعطوني 4-8 لونيسا هذا فيها كات كات صح أو لا؟ يعني 4 تخدم ثم ما؟ تريحة 4 إذا لم نقلبها، نبدأ بالنسبة لها أكثرية أم <تصفيق> لا نقوم بسيطة إذن، ليس هذا؟ نظرها شرعية ونظر أيضا؟ قانوني، نعم شكرا الله بالشيخ، ومشكرا على كلها الشيخ يا السيد يقول، ما قلت بالعبارة القائلة إذا أراد الشعب واليوم إذا الشعب واليوم أرادت حياته، فلا بد أن يستجيب القناة هذه كالإذن قالها بل قاتم الشاب الشاعر التونسي رحمه الله، لكنها عبارة خاطئة القدر لا يستجب العباد. بل العباد هو الذين يستجبون القدر نقوم بمجرد به المقادير أما إذا الشعب أراد الحياة يجب أن تغيروا ويستجبله في العبارة الصورная نقول إذا الشعب يوميا أراد الحياة فلا بس أن يستجيب للقدر الشعب هو هو الذي يستجيب القدر وليس العكس ولسه لا بد أن يستجيب القدر والقدر فاعل لا ان يستجيب الشعب فاعد للقدر يجرو مجروحه هذه عباره صحيحه اما لا بد ان القدر يستديب نحن العقيده ما كان وما يكون كله مسجل في كتاب المخنون ويتم علم الله جل وعلا الازلي على الرغم يعني حتى وهذا الشيء مش مكتوب في القضاء والقدر في تلك النهايه لازم مش يتكتب لا أريد أن يستريب القدر. يعني القدر يكبر الدرس. كل كلام ليس صحيح. هذه عبارة قاطئة. وإن أرد يوسف القراضي أن يعطيها بعض ميجور. الله يهديها. يعني نسأل الله خسن الخاتمة. نسأل الله خسن الخاتمة. فلا ينبغي أن يتلاعب حتى بلغة العرب. ان الله جل وعلا على ازل الله عليه ما كان وما يكون لو كان كيف يكون كل عنده في كتاب كل مسجل واجحد في مصر الى ان نزل عيسى ويخرج الدجال كل مسجل فلا بد غير ان نصحح بيت شعريا ونطع في عقيده المسلمين لان ابو القاسم الشابي رحم الله شاعر وليس عالم من علماء الشريعه قد يظن من الشعراء والشعراء يتبعهم اول من هو الغول هنا؟ قربال، انه متبع الشاعر، يتبعوا الغول في كل وادي يهيمون. وهاما صاحبونا وين؟ في حي الميدان. فاذا ما ينفع لا يجوز نغير عقيده من اجل قصيده شعريه. الجواء اذا شعب يوم اراد الحياه فلا بد ان يستجيب للقدر الكوني والشرعي. الشر ماذا تقول؟ والكون يحاول ان يتعامل مع القدر الكوني وفق انماط معروفه في الشريعه الاسلاميه نعم صباح الله فيكم نشكر هذه الدوره الحسيه لا يشفع لنا الا اننا ترقى لاجل فضلهم ويستنفعون بمن لم يشكر الله ولا رئيس دائره خوتي او الاتحاد الوطني للشبابه الجزائريه ولا رئيس الامين البلدي بدون ان نكون مدير بيت الشباب الذي تظانها بصدر رحب وساهم بقوه في انجاح هذه الدوره ونتقدم بالشكر للاستاذ الشيخ عبد الحميد العربي لاستجابته لهذه الدعوه اولا والالقاءه هذه المحاضرات التي تساهم بدورها في الحفاظ لامن وطننا الغالي ونرجو ان تكون هذه الدوره بداية دورات تدريبيه اخرى تنفع ابناء هذه المنطقه والان نشرح في تكريم شيخنا اول تكريم يتقدم الامين البلدي لاتحاد الوطني اليوم بتقديم هذه التقدير وعرفان للسياد هذا التقدير يتقدم الامين العام لدائره حاتم سعود في هذه الجلسه الصلاة والسلام على أسرة المصالين في دينا محمد دين عليه الصلاة والسلام في والفضور الكريم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا أن نرحب بشيتينا الطابق نقول لك أهلاً وسهلاً ومرحباً في نبينا حاسم تعود ونشكر كجزيب الشكر على ما قدمته خلال أيام من مصائح ومواعير لعامة الناد وا طلبوا مننا اليك طلبوا منكم طلب اليك ونقول ما قاله احد العلماء الجزائريين الذين بلغوا في الوجود وابنوا في الناس فجر جديد قال وهو البخير الابراهيم مما توجه ان الناس وقال أي شباب مخاطبا الشباب بانه مهتم بالشباب في سياسه الشباب اكثر من اي يعلمون ما فقال اي سبب حملت امرا ووصلت ان وما <متحدث> <متحدث> بقي العهد الجديد خذوها فيها طريقه لا تتطلب انياب ولا تتوارى بالذات ان هذه تكون لكم فقسمت فقسمت فقسمت هي موضوع اتخاذ النمو وهم هذا انتم فجاءت اخلاق القران فينا وتدلوك اخذوا الكتاب فامن بك ولا ترفع هذا هو ذا يعني سماع تعاليم الاسلام القديم ليس خاصا بالحكومه او الحكومه الفرنسيه أو, او ثلاثه بل خاص بثقافه الجزائر الى ان ليس طبعا طبعا ما خاص بثقافه الجزائر الى ان ليس الله وحده وتعالاه هو الذي سنتات ورع الذين جديده لاطقه 재미ensive about them before About their filtrate when 9-10 density الصيغه يقارن بتحقيق الى الى ثلاثه والعمل طالع يث النظمه الاقتصاديه والقوانين الماليه بناء من التغير الناس لو كانت على مستوى الكسير و ضمن التنينه الحوار من كلقليم خاص بها الذات تحتاج الى اصلاح داخلي تحتاج الى تغيير تام في تقدمي لازم في ان يوجد مظالم لازم في انه يوجد اخطاء لازم في انه يوجد ايما هو نفسه هو فعلا في ذات ثقافه بالستر وثقافه الوقت ولذلك ادى الامه ان يكون في غايه التفكير وفي غايه الصبر الحين بحيث وهنا مع هذا ان الله تعالى من يستعمله اذا استطاع ان ينسى بلاده ويغلل أوضاعه من الهزن من الهزن إلى الأأسد من غير أن يشمد فيه أدوان إذا فعل هذا هو الأفضار المحذرون الضقر المحذر هو الذي يهذر أوضاع الوضع منه من, من الهزن إلى الأأسد أولاً لا يستمد فيه أدوان ولا يكون عابر الجبال سرود بالباب عليه وعلى وطني على مدار السنوات السنوات فتسحل الارض الضار تعاد الضار على الوطن والافراد والناس يتدافعون الضوار حاضر واكيد كان يتدافعوا الضوار لانهم سلكوا طريقه الضار الصلاح والطريق الصحيح للثابت الانبياء فهذا الجيد بالنسبه علي على ان السقي شبه للأوامل، وأن يكون أبقى وأعلى وأمضى فيها يطلع. نحن نزل جوة جدوة ينحن أن يغير ولكن في طريقة علمية مضيغة قوية في حيث يتعجل منه الغرب والسر لا نريد أنه أوباما يكون مع الجزائر ولا غيره ويدم السن لا يتسلم الأنجلة السبية والله لا يريد السبين في المطال وليس هذا دفاع عن ربار، ولا دفاع عن حقومة، ولا دفاع عن زرعي، وإنما دفاع عن ثراب الجزائر دفاع عن الأرض التي حنصت ربك فيها، وإنس فيها فالنليم عن جود، يعني أن يفرض في حرب، يفرض في عرض، المبنى فإذا أردت أن تفضل حرب، ينريد أن تتمنسك العداد يجب في ستعة سنوات، وفي ستعة سنوات، ويوثمون فيه، فيه قتل، فيه تتفضل يعني كل الدول يعني حتى كما بلد تغلب الاوضاع بضرب الاسلام في الاسلام سوف في كل ما هو جميل بالعهقه او كلما اتفقوا خلاله بضرب الاسلام في, في جميع البلاد اذا وانا لا اذكرهم بل لهم اي قديه وظاهر انتشار اليرقات في, في الاسلام الكفار له علاقه الكفار علاقتهم علاقه سطحيه فقط عندما صار لي عدم صارته بالانبين اذا يقدهوا في فينا وقت ييدبلوا في السلاو اذا راينا راينا في السباب وانتم التطور سوف تذلون الغائب لهذا الهدرود تفضل قلنا نتكلم سلامه الدينه مطلقا من انحماي ولا علاقه من, من سرق ليس ليس علاقه مشي عادي انا ما ونحن نثق مولاي بالدعا داء السن لجمهوريه و ولا ولاه الحكومه هاي الحكومه الذي جرى اهل الوطن الوضع الذي جرى اهل الوطن الوضع انني الاعب في الوطن و تذيهم الحديث الصحيح لماذا السفينه ناس السفينه اللي ذهبوا فقعدوا على خدمين نصبوا حقوق و نصبوا ذات ليكون قال لا تحكموا بالوضع لا جرى إن الساعة أراد أن يقول الله عن المنحوق، قالوا لا مستخدم، فهو أحد يحقون بالرسل، قالوا إنا سنسخب شقباً في السفينة، ونقض الماء، قال النبي فإن سرعوا هذا الثاني عنه، وإنتموا الحق، ويقاقضوا على أيديه من الرجل من العين، أنت ذلك مثلاً في السفينة، فمن أراد أن الساعة أراد أن الساعة يحقباً، فيمر على يديه الإنساء، ثم طبعا اريد ان اخلد ماذا هو يعرض الضرر عليه وعلى الحاضر بقول هذا القول وارتضي رسول الله وذلك انا ام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم جميعا الحمد لله رب العالمين